الأمر بالمعروف والعفو والإحسان هذا ديننا دين الإسلام هذا ديننا دين الإسلام السلام عليكم ورحمة الله أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله الخاتم الأمين أيها الإخوة الأحباب هذا ديننا مع فضيلة الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل حيا عايز ابدأ بواقعة صغيرة عمر بن خطاب رضي الله عنه وارضاه لما وقف يريد ان يعرف رجلا في المسجد عايز يطمن كده فبيسأل حد يعرف واحد قال له ايضا راجل ممتاز جدا حاجة ما حصلتش يعني قال له طيب يعني سافرت معاه لا اتعملت فعاها في فلوس تجارة لا طب كيف كان الحكم حكم اخروي إنه يشافه في المسجد بيصلي كل مرة يقوله لا لا فقاله لعلك رأيته في المسجد يرفع رأسه ويخفضها قال له نعم قال اذهب فإنك لا تعرفه حال موقف ده هنتكلم فيه مع الشيخ حازم على أساس إنه في ناس بتتصور إن المسلم درويش ما درويش علاقة بالدنيا خالص ولازم يكون مغفل ولازم لما يكون عايز عين واحد يلعب بالبيضة والحجر زي المسل ذلك وسط الناس لازم يكون مش متدين ومش ملتزم يقول لك ده ده طيب ده ملتزم ده بتعرف بنا كإن بتعرف بنا ده هو اللي بينضحك عليه هو المغفل وزي ما عمر الخطاب قال لست بالخب ولا الخب يخدعني سلام عليكم يا شيخ حزيني أنا أردت أن إحنا نخش كده على طول مرة رحلة يا شيخ يعني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين الحقيقة فعلا المقدمة دي استفزاز شديد لأنها الحقيقة لا المسلم هو اليقظ هذا التعريف تعريف شرعي للكتاب والسنة وسأذكره الآن إن شاء الله أن المسلم هو الشخص الصاحي اليقظ الفطن المنتبه يقول النبي صلى الله عليه وسلم بوضوح لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين يعني إيه؟ يعني إذا لدغ المرة الأولى فإنه بعد ذلك لا يمكن أن يغفل عن هذا الجحر بعد ذلك أبد. يفضل منتبه له فلا يخرج له من الجحر ما يلدغه استيقظ دائما بقى. مستيقظ مستحيل يستغفل مرتين ما فيش حاجة اسمها واحد الضرب مش عارف كم مرة فجأة وإنما النبي عليه الصلاة والسلام يقول المؤمن هو هذا اليقب ولذلك كلمة عمر بن الخطاب الذي يقول أنا لست مخادعا أنا لست لئيما لست مخططا ضد غيري لست وإنما لا أسمح لمن يعتقد أنه لئيم وأنه خطر وأنه واد مش عارف أنه يخدعني. لست بالخب ولكن الخب لا يخدعني أبدا وعثمان بن عفان احنا عارفينه بانه هو ذو النورين المنور فنقول الله الجميل صوام القوام اللي متزوج من بنتي الرسول عليه الصلاة والسلام اللي اللي, اللي اللي اللي انما عثمان بن عفان هو الذي كسب الجولة من اليهود تجاريا في الواقعة المشهورة وقعة بئر روما انه لم يسمح لليهودي لانها في مفوضة فيجارية مكان لا نش... المسلمون وغير المسلمين لا يشربون الماء إلا من بئر لا مصدر لهم إلا من بئر يملكه يهودي فعثمان قال له تشتري ما, ما تديني البئر ده اشتري منك قال له لا أشتريه ده ده هو درس مالي بالضبط ده ما. اللي بيعمل لي الحركة التجارية تاخده أشتغل أنا إيه وده يهودي وده يهودي نعم. يهودي يهودي ومع ذلك كسب عثمان منه الجولة في بعض الروايات التي قرأتها قال له اعطيك ضعف ثمن البئر كله في نصفه يعني كأنه بيجي له اربع ضعف الثمن فقال له طب موافق ويفضل ليك انا اخده يوم وانت يوم يفضل سبب دخول الرزق قائم عندك فلما جاء عثمان اللي يقولوا من حكم في ماله ما ظلم جاء في يومه اللي عايز يشرب ياخد النهاردة وبكرة فكاسدت تجارة اليهودية أنا ما أريد أن أقوله إن المسلم ليس هو هذا المغفل ولا الغافل ولا التافه بل إنه هذا اليقظ المنتبه الكيس الكيس المؤمن كيس فطن نعم. ويحدهثنا علماء العقيدة أن من مواصفات الأنبياء بل من شروط الأنبياء شروط صفة الفطنة الفطنة. نعم. فإذا بالفطنة أيضا صفة أساسية في المسلم المسلم كيس فطن. يمكن بعض الناس عاجزة تعرف سبحان برضو يعني إيه كيس فطن يعني ننزل كده لمستوى بعض الناس أحيانا بيشعر غرابة في الألفاظ. الفطنة هي الذكاء والانتباه. نعم. والتقاط الخيط يعني اضرب لحضراتك عدة امثلة حتى ينتبه اخواننا الكرام نعم مثلا وخلينا اضرب لهم امثلة يمكن تكون ما يخدوش بالهم انها هي دي الفرص اوي انما التقاط اغتنام الفرص يعني مثلا لما الرسول عليه الصلاة والسلام قال سبعون الفا من امتي يدخلون للجنة بغير حساب اه عيني اللي اللي أنا لو ما كانه بالصحابة هبقى من الناس اللي عادي منتبهين وقول يا سلام يا ربكم منهم إنما أن يخرج واحد يقول يا رسول الله ودع الله لي أن أخذ منهم ويجي لبعض يقول لا خلاص سبقك بها عكا في واحد سبقك واحد قام الأول نعم كذلك عندما يحدث مثلا أن المسلمين موجودين موجودون ويستطيع واحد منهم أن يأخذ زمام المبادرة على فكرة الكيس والفطن هو المبادر هو الإنسان اللي صح يعني مثلا لما كان قريش ترسل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام من يقتله من يريد أن يقتله واحد صحابي وهو في بيته جاءته هذه الفكرة هذا الخاطر ما الذي فعله لبس, لبس سلاحه وذهب ليحرس النبي عليه الصلاة والسلام هو كده من نفسه مبادر وفضل بل بالعكس ده ورد في يوم زواج الرسول عليه الصلاة والسلام من آه من هذه من أم المؤمنين التي كانت ابنة يهودي صفية بنت حي صفية بنت حيي بن أختض بنت يهودي وأسلمت آه آه هزم قومها وانتصر النبي عليه الصلاة والسلام عليهم ولكنها أسلمت وحسن إسلامه واحد من الصحابة قال الله ليلة عرس النبي به من أذراني أنها لن تفعل بالنبي شيئا إذا خلت به وطبعا هو حبه للرسول عليه الصلاة والسلام غش عنه أن الرسول يعني ليس ليس بكمن الناس ليس آه. ليس بهذه السذاجة والبساطة نعم. فذهب يحرسه يحرس النبي عليه الصلاة والسلام نعم. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له أنت يعني بتعمل إيه بتعمله قال أحرسه من ابنة هذا اليهودي, اليهودي. فالرسول عليه وسلم قال اللهم احفظ أبا أيوبي كما حفظني نعم كما بات يحرسني نعم فالفكرة هنا أن المسلم هو المبادر هو اليقظ هو المنتبه ليس هو الغافل ولا هو المغفل ولا هو الذي لا ينتبه إلى ما يحيط ليه يا أساس حزم الشعور ده سيد بين الناس يعني ليه دايما متخيلين ان المسلم ده هو الدرويش بتاع الصومعة ايوه راجل مش ملوش في التجارة مثلا من بص على البورصات العالمية برا نلاقي اليهودي هو دايما متفوق وال... وغير المسلم هو المتفوق ودايما يعزو الى المسلمين ان هم مرتبطين بالاخرى قوي ومش يدمخوا من القصة دي يعني. نعم لان واقع الامر ان المسلم ليس بمسلم حاليا دي في دي اه نعم لأن المسلم الآن لا يستقي الإسلام يعني ايه لا يستقي الإسلام من الإسلام. هو ما بيتعلمش الإسلام من عطاء الإسلام هو بيتعلم الإسلام من الموروث الاجتماعي المجتمع بيقوله ايه من أي منظومات تانية فمثلا المجتمع يقوله لا ده المسلمين هم الناس الطيبين ال... ال... يعني فمرة ركبت سيارة فنسوى يقول المشايخ ما يستعجلوه ما بيستعجلوش ابدا دول بيستغروش يعني بيعملوا ايه ناس كده ما في الدنيا خالص مش عارفين المواعيد خالد بن الوليد اخذ الجيش وقطع به طريقا لم يقطع من قبل ابدا ليفاجئ الفرصة وفاجأهم وانتصر عليه نعم. فالمسلمين لا يأخذون الإسلام حاليا من الآيات والأحاديث نعم. فمش منتبهين لهذا الذي قلنا هو اللي احنا قلنا ده آياته أحاديث ولا لأ لابنقول لهم لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين وقال عمر لست بالخب ولكن الخب نعم. لا يخدعني والمؤمن كيس فطن هذه آيات أحاديث نعم فعل عثمان بن عفان فعل من أفعال الصحابة فعل أبي بكر الصديق من أفعال الصحابة فعل عمر بن الخطاب من أفعال الصحابة نحن نقول من الآيات والأحاديث وأفعال الصحابة لكن المسلمين بياخدوا الكلام من إيه من إن المسلم هو الرجل اللبس جلبية وطائية ومربي ده أنه قاعد في الجامعة والرجل الطيب اللي ما يعرفش حاجة عن أي شيء إنما اسمع لتكون المفاجأة من هو المسلم شوف حضرات جزاك الله خانم بتقول ايه بتقول ليه لانطباع السائد عكس كده انا بسأل من هو المسلم في, في تعريف الاسلام تفاجأ بأن النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعطي تعريف المسلم عشان تعرف ان تعريف المجتمع ده تعريف فاسد يقوله المسلم المؤمن عالم بزمانه مقبل على شانه على شأنه نعم يعني المسلم فاهم الدنيا مش ازاي لازم نقولها بالبلد عالم بزمانه يعني فاهم الدنيا مش ازاي مقبل على شأنه يعني مش مغفل ده فاهم الدنيا أوه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول للمسلم اللي دخل قاعد وقال له مالك عامل كده ليه ايه اللي عامل فيك كده قال له والله في كذا وكذا قال استعن بالله ولا تعجز بلاش العجز بلاش اللعبكة واللخفنة بلاش الإحباط اللي انت فيه استعن بالله ولا تعجز قوم فكر وشوف الأخبار مش ازاي المسلم ليس قليل الحيلة بل المسلم هو ده الحديث يقول ان الله يحب العبد المحترف نعم. محترف يعني صاحب الحرفة الفنان الحرفي نعم. اللي فاهم نعم. حتى لو كانت حرفته انه طبيب شاطر جراح شاطر نعم. حتى لو كانت الحرفة مهندس يبني مباني او يصلح مكينة او ما الى ذلك ان الله يحب العبد المحترف تاني كده يحب الله يحب احنا عارفين يحب المحسنين يحب المتقين يحب الطيبين كده قدما يحب المزاية المشحم عشان بيعرف يصلح كويس الحاجة ايوة هي هو ده الإسلام اللي تاخده من الآيات والأحاديث إنما أخذ الناس الإسلام من أبجديات الواقع ومن الشائعات ومن ما عرفوه عن الإسلام دون أن يأخذوا من الآيات والأحاديث هو اللي خلاهم يعرفوا المسلم مين بقى؟ تعريف الرهبانية بتوع الصوامع الناس نعم. الغلابة الطيبين نعم. اللي تودي له شوية فتة وشوية لحمة ولا رغيف عيش وتقول له دول مجازيب السيدة نعم أستاذ حازم يمكن هتوقف في سؤال مهم حركة هتشير إليه بعد هذا الفاصل قضية حتى توظيف الأموال لا يخدع فيها إلا المسلمون أيها الرغم والرغم بيتكرر كثير إن مواقع تعامل المسلم مع منهج بعيد فكل مرة يسمع عن القضية دي ويخدع وغير ويسمع ويخدع نجيب عن هذا السؤال بعد هذا الفاصل فابقوا معنا هذا ديننا دين الإسلام الإسلام هذا ديننا دين الإسلام السلام عليكم ورحمة الله حاكم نمتكلم بشيخ حازم الفاصل في قضية بيخدع فيها المسلمون دليل على انهما مش فاهمين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين في انطباع عن المسلم يقولك ايه ده ليه لي بالبلد ده بركاوي يا عم يسيبك ده بتاع ربنا تخيل بيعتبر الإنسان المسلم كلمة بتاع ربنا دي كأنها مذمت حقه أنه منفصل الدنيا ما عندهش كياسة ما عندهش فطنة ما عندهش ذكاء ما عندهش زمام المبادرة في أمور وده اللي هنكمله مع فضلة الشيخ حازم في مرة من المرات جاءت فرصة ليلدغ النبي صلى الله عليه وسلم من جحر مرتين أوشك كان يحدث هذا والمشهور عندنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه طيب يعفو ويصفح وهذا هو وهذه هي الحقيقة لكن عندما بلغ الأمر درجة أن يكون الإنسان بقى هذا الرجل الطيب اللي بيدحك عليه تعالوا نرى سنة النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقفت وهي توازن بين الأمرين رجل مشرك قام بجريمة حرب وأسر نعم ثم فكه النبي عليه الصلاة والسلام من الأسر وأنعم عليه فعاد الرجل إلى الحرب مرة أخرى فلما أسر وده كان عام حرب أعلمية فضيع على نساء النبي وعلى المسلمين ده كان يعرض بأعراض النساء المسلمين وأمهات المؤمنين نعم فلما أسر أراد أن يقدم شيئا يخرج به من المحنة وقدم شيء يعني الحقيقة يأخذ بالألباب يعني ممكن يخطف الأفصار والله بجد طب اعفو عنه ولكن النبي قال كلمة صلى الله عليه وسلم تشعرك قال لا أتركك تمسح عارضيك يعني تقعد بين أصحابك زي بتبرم شنباتك كما يقال بالتعبير الدارج نعم وتقول لقد خدعت محمدا مرتين الله وقتله عدمه مجرم الحرب قوانين حديثة كلها تقول إن مجرمي الحرب يقتلون الله فين الرسول الطيب ابن الحلال اللي, اللي بيعفو يصفح. ويصفح الله عليه وسلم سيدي رسول الله فين اللي بيعفو يصفح وكله ماشي مفيش كده ده انتوا ده, ده اللي علموه لكم الناس اللي علشان يستعجوا الشعوب وتفضل الشعوب تحت أقدام اقدامهم من إن انتوا ايه انت انت بقيت بتفهم ولا ايه آه. لا لا انت كده مش مسلم خليك ارجع مرة تانية انما النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا فتستقيم له المجتمعات لا أحد يجرؤ على مقام المسلمين لا. بل إنني يا شيخ خالد أرى أن حتى في طاعة ولي الأمر طاعة رئيس الجمهورية طاعة رئيس طاعة النبي عليه الصلاة والسلام نحن أصحاب دين أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو يفهم ويقول المسلمين يعلم أحد المسلمين أن يكونوا يقظين ومنتبهين يقول لهم أطيعوني ما أطاعت الله فيكم فإن عصيته فلا طاعت يعني إيه بقى يعني أنا أفضل راجع كل أمر بتقوله أفضل راجع فيه آه أيوة الحديث كلام, أبو بكر معناه كلام أبي بكر معناه هذا تعمل العقل يعني معناه أنه أنت بتسمع مني ما تاخدش مني أخذ المغفل وإنما خذ مني وأنت يقظ أنت بتشوف الدنيا ماشي إزاي أنا ماشي صح ولا لا أنت مراجع علي وأبو بكر لم يأتي بهذا من عند نفسه رضي الله عنه وإنما النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج مجموعة من الصحابة مع قائد لهم في سرية من السراية أمرهم بأمر عجيب جدا فيه مخالفة لشرع الله أمر حرام فأوشكوا جميعا أن ينفذوا الأمر ما عدا واحد قال لا ما ينفعش ده أمير الجيش لحسن ممكن نلتبس أن النبي اللي أهل لا نعم أحسن أمير الجيش, أمير الجيش. يعني واحد من الصحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام بعث مثلا عشرين واحد وما وأمر عليهم واحد ما كانوش عشرين لكن يعني بعث عشرين واحد وأمر واحدا منهم أميرا عليه آه. فلما راح قال لهم مش الرسول عليه الصلاة والسلام قال لكم آه. اسمعوا الكلام اللي هو الهدف تطيعوا تسمعوا الكلام طب أنا بأمركم بكذا ترموك لك في, في النار آه. ارمي نفسك في البحر ارمي نفسك في النار اعملوا أي حاجة اعمل لي عجين الفلاحة أنا حر بقى من أمير آه. فإذا وصل الأمر درجة العبث ودرجة مخالفة الشرع ودرجة اختراق ما أمر الله تعالى به او شكوا ان ينفذوا خوفا من النار من انه من يعني حرام نعصي الامير فلما عاد واحد قال لا او ونهاهم وتحلت المشكلة فعادوا الى الرسول عليه الصلاة والسلام نعم فقال انما الطاعة في المعروف نعم يعني مش في المعصية في المعروف انت مراجع على الامر الذي يصدر لك ولو انكم اطعتم هذا الامير اللي قال له نفسكم في النار لو انهم اطاعوه والقوا انفسهم في النار ما خرجوا منها دي دلالة ان المسلم بيعمل عقله انه صحي هو بيسمع صحي الامر مش زي ما الناس صحي هو بيسمع الامر هو نعم. بيسمع بيان خطاب العرش نعم. خطاب المش عارف ايه مين جاء هو صحي وفاهم هو, هو مدرك يقض يقف في كل شيء يا رجل. ده أنا إذا كنت أتكلم عن هذا وأأخد منه من خديجة رضي الله عنها. نا. خديجة كانت يقظة لما جاء الوحي للرسول صلى الله عليه وسلم لعمل امتحان لجبريل. عملت اختبار لسيدنا جبريل. نا. عشان تعرف أهو ملك أم شيطان؟ ملك أم شيطان؟ نا. فضلت أعد كده محترم خالص وآخر جمال. فلما قالت له موجود آ موجود واحد رمى الطرحة. رفعت خمارها قالت هل ترى؟ قال لا لا أرى قالت ليس شيطان الشيطان لا يمكن إنما هذا استحيا من امرأة حاسرة الرأس عشان يعرفوا المتبرجات النهاردة جبريل ما قدرش يستنى في بيت فيه امرأة حاسرة الرأس يشوفوا إيه فإذن المسلم يقض طيب أستاذ سيكون اللي خل القضية يعني عمر بن الخطاب بعت لنا الرسالة دي من زمن بعيد أوي يعني لما يجلس الناس في الحكم على الأخيرين من منطلق ديني فقط يعني ولذلك بعض الناس استغلوا هذا الدين في خداع المسلمين يعني ممكن يوم عامل مربي لحيته لابس جلباب قصير يفتح شركة يخدع الناس ياخد فلوسهم باسم الدين رغم ان رسالة عمر قال كده انت شفته في المسجد خاشع بيضطي وبيطلع راسه بينزل قال له اي وقت ما تعرفوهش فليه المسلمين بياخدوش بهذا الفهم من كلام عمر بالخطاب هو انا بس الاول انا خفت الوقفي يعني لما حضراك فكرت أنا خشيت أن يظن السامع حاليا أو أن أكون أنا قد تسببت في أني أفسد عنده صفة أخرى اللي هي حسن الظن بالمسلمين لا هو إحنا مكلفين بحسن الظن بالمسلم ولكن حسن الظن بالمسلم لا يصل معي درجة أني إذا رأيت الشيء أمامي واضحا أهمله حضراك بتطرح قضية توظيف الأموال لا ده أنا قبل مطرح هذا القضية ده أنا ببص بحاجة حاجة برضو أشارت لي جزاك الله خيرا احنا قلنا أنه لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين يعني أنا بتكلم في القضية دي حسن الظن مش موجود فيها دلوقتي ده واحد خدعني ع... أنا شفته خدع ناس وهو هو نفس الشخص ألاء نفسي أحسن الظن بيه في هذا التعامل بعد ما خدع الناس أحسنت جزاك الله خيرا وأني يعني أعيد المسلمين إلى آيتين في سورة واحدة من أعجب ما يكون من أعجب ما يكون الآية أو حتى قبل آيتين في سورة واحدة أذكر أولا آيتين متباعدتين لإضاحة الفكرة نعم. الآية تقول لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا في ناس قالوا على فكرة الرجل ده وقع في الفاحشة فالقرآن قال يا جماعة أنت لو سمعتك كلام ده الأولى بكم أن يظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا ويقولوا سبحانك ده مش ممكن هذا بهتان مبين مش ممكن مش مقبول بهتان عظيم, عظيم والآية الأخرى تقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا تبينوا. الله طب أنا دلوقتي شفت حاجة أقول لا دناك كويسين ولا شفت حاجة أقول كبما هذا فاسق قال العلماء هذا فيما يترد اكتابوا من الاحكام العملية يعني انا اللي هو حضرتك طرحته بقى جزاك الله خير انا واحد قال لي شيء فاظن بالمسلمين خير لكن عندما اريد ان ارتب حكما عمليا تصرفا هنا لابد ان اتبين ليه لان انا هبتدي اعمل تصرف مش مش مسألة حسن ظن أنا سأرتب ظن فحضرتك بتقول أنهم رأوه فعلا وقد فعل شيء خان وغدر و, و وضيع أموال الناس فإن يعود مرة أخرى لا شك أن هذا أمر غير مقبول من المسلم أن لأنه في هذه الحالة يكون قد رأى الفساد وبنى عليه أنه مغفل أو غفلة لا. لا. إنما فالمسلم لا يكون صاحب غفلة بل بالعكس بالعكس هذا كويس أي ودائما شوف يعني كيف نرجع إلى الفقه دائما الفقه دا شيء عظيم المسلم إذا أصيب بإغلاق في العقل هذا يترتب عليه أحكام شرعية تتعطل تتعطل ما يترتب على قوله فمثلا لا طلاق في إغلاق ولا عتاق في إغلاق عتاق يعني يعتق عبده يعني يه إغلاق يعني واحد أخ ولذا بالضبط ولذلك في بعض الأحكام الشرعية في الطلاق مثلا أن لو إنساء لو أن امرأة أغضبت زوجها بس ما الحد ده ما لحد ياخد بيه فتاوى كلام دي لا أقوله على سبيل الفتوى أنا أقوله كرأي موجود في الكتب في الأحكام العلماء فقط هم الذين يفتون به لكن يحسن يجي حد ما العام ياخد بيه كفتوى يقول لو أن امرأة أغضبت زوجها لدرجة سماها هؤلاء الفقهاء لدرجة إخراج المخبوء درجة أنه لم يتحكم في قدرته على أن يسيطر على, أن يسيطر على أموره، فأن يداري أو يخبئ أو يعلن، فقد هذه القدرة، فإن فطلقها فإن طلاقه لا يقع. لي لأن عدم قدرته على على حفظ السر والمخبوق هذا، وكونه أخرج دليل على أنه فقد القدرة على التحكم في عقله، فلا طلاق في إغلاق ولا اعتاق في إغلاق. والمسلم السكران الذي يهذي وكذا هذه تترتب لا بد من اليقظة والفطنة حتى تترتب الأحكام والله أعلم جزاك الله خيرا أيها الأخوة الأحباب اليقظة الكياسة الفطنة المسلم مش مغفل المسلم مش لئيم ولا اللئيم يعرف يخدعه نختم كلمتنا بكلمة عمر الخطاب التي نؤكد أنها قانون يجب أن يفهمه المسلمون في تعاملاتهم حتى تعود الدولة لهم مرة أخرى لست بالخب ولا الخب يخدعني هذا ديننا وعلى وعد بلقاء جديد سلام الله عليكم ورحمةه وبركاته